خماسيا اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه من اقوال الحكماء ان كان ما يكفيك يغنيك فاقل ما في الدنيا يغنيك وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك مثل السعد لما يأتي ما يحبش مسنده هذا المثل تعبير عن قناعه شعبيه بأن سعادة الإنسان لا تجلبها إليه مهارته الشخصية أو شطارته هو وإنما هي قسمة من الله تعالى إن أرادها فإنها تأتي دون تدخل أو مساعدة من أحد من البشر السعد لما يأتي ما يحبش مسنده. ما رأيكم؟ علم عقار السعادة عقار السعادة اسم شهرة اطلق على مستحضر كيميائي يعرف علميا باسم إكستاسي ظهر في الأصل كعلاج طبي لبعض الأمراض النفسية هذا العقار اخذ ينتشر بصورة كبيرة في سبعينيات القرن الماضي بين شباب أوروبا وأمريكا ظنا منهم أنه يشعرهم بالسرور والمتعة وزيادة القدرة على التفاعل الاجتماعي بعد نحو عشر سنوات من انتشاره بدأ العلماء في اكتشاف آثاره السلبية الضارة على خلايا المخ وارتباطها بأعراض عضوية ونفسية خطيرة من الآثار السلبية أن متعاطيه يعاني بعد فترة قصيرة من الاضطراب والقلق ونوبات الفزع وقلة نوم مرضية وأيضا الهلوسه واضطراب في النمو العقلي والحكم على الأشياء من أخطر ما يسببه هذا العقار هو الاكتئاب بدلا من السعادة المنشودة كما أنه قد يؤدي إلى الوفاة طبقا الإحصائية الدولية ظهرت في لندن علم سعد الدين وهبة سعد الدين وهبة كاتب مسرحي وسينمائي وعلم من اعلام حياتنا الثقافية في النصف الثاني من القرن العشرين ولد في عام 1925 بمركز طلخا دقالية تخرج في كلية الشرطة عام 1949 وعمل ضابطا، ثم تخرج في كلية الاداب وعمل بالصحافة الى ان انتقل للعمل بوزارة الثقافة تولى عدة مناصب قيادية عليا في مجالات الانتاج السينمائي والفنون والاداب والثقافة الجماهيرية كمن تخب نقيبا للسينمائيين ورئيسا لاتحاد كتاب مصر وتم اختياره رئيسا للاتحاد العام للفنانين العرب في مجال العمل الابداعي كتب السيناريو والحوار لعدد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية منها ادهم الشرقاوي الحرام مراتي مدير عام الزوجة الثانية أرض النفاق وأريد حلها في مجال المسرح كتب أكثر من عشرين مسرحية منها المحروسة السبنسة كبر الناموس سكة السلام ويا سلام سلم انتقل سعد الدين وهبى إلى رحمة ربه في الحادي عشر من نوفمبر من عام الف سبعة وتسعين عن حوالي اثنين وسبعين عام فرحة. حاجة يا إبي هو أنت برضو يسطورها معاك يا بيه يسطورها معاك جنيه واحد بس جنيه واحد بس طب لو اديتك خمسة جنيه تعمل إيه؟ ده يا بيه كنت أموت من الفرح لا لا لا لا وتموت ليه؟ كفاية ربع جنيه وتعيش أحسن خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر